ووجدك ضالا ف ه د ا ووجدك عائلا ف أ غ ن ا ف أ م ا اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث